119. والكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 110. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم 111. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 اِذَا انْتُمْ انَّكُمْ اَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ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 وَإِذَا رَأَوُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوَنِ فَاضْطُعُوا إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عَادَ اللَّهُ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ اللَّهُ خَيْرُ الْرَّازِقِينَ